تقوى الهجر جرحي عميق والقلب في دم غريق وتمع الصبر ولا من وين الصبر مهما تقول لا تتذر مهما تقول من الأغاني والجمل ما يحتمل قلبي فذي جبر الألم يمشي معك درب الندم ما يحتمل يكفي عليه منك احتمل كذب وقدر حبك سرعب ضيعة وكتي تبا استاذ تبابا وصوتك نادي اسمع صرت تبا واليوم في بحر الظما ترمش وادي وتحرقه ترجع تقول ابعت لي ليل لدرد من هران نار حل قول كذر والجرح يا جرحي داوي نصبر ليه الندى